بئس مثل القوم الذين كذبوا اللَّهِ الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن دعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 وَإِذَا رأوا تِجَارَةً أَوْ لهوة فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الوازقين